كَذَالِكَ مَا أَتَى تَتَأَاصَوْنَ بِهِ بل إِنَّمَا نُذِكِّرُ تَذْكِرَةً فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا قَدْرُ كُنْتَ إِنْسَاءً لِيَعْبُدُوا الله هو الرزاق ذو القوة المكين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وَد. شَوَئِلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُّون. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُومْ وَكِتَابِمَا السُّورِ إِيَّا قِمَمَ الشُّورِ وَال وَالصَّفُّ فِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَعْثُ الْمَسْجُوءِ ما نكون من دافع يوم تنور السماء وما هو وانت سير الذين هم في خوف